معدودة لا يقول النبا يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعلنا منه إنه لا كفور ولئن اقناه نعماء بعد ضراء مستس له يقولن ان ذهاب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل تاركم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 أفمن قال على بينة من ربه ويئثره شاهد منه وقبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدٌ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إِنّي لَكُمْ نذيرُ مُبينٍ أَلا تَعبدُوا إِلاَّ اللهِ إِنّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عذابَ يوْمٍ أليمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَا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 وَإِنِ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاباً قيماً حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وَمَنْ أَمَنَ وما آمَلَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَلْجِبَالٍ وَنَادَى نُوحٌ بْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْلِي يَرْكَبُ عَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 إِلَى يَأْنُوْحَ بِطُوْبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ من, مِنْ مَعْكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ تَلَكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عال أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِّيناهُ هُدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا, أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن عصيته فما تزيدون لن غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب عقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد الله مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم أنا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما نبت أن جاء بعجل حنيذ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تصل إليه نكرهم وأوجس مِنْهُمْ خيفة قَالُوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ قائمة فضحكت بِإِسْحَاقَ بإسحاق ومن إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَالضُّبُدِ مُسَلَّمَتًا عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّانِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وما أنا عليكم بحفيظ؟ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني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 وَمَا قَوْمُنَا ظَلَمُ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا رَأْفَكَ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 بئس الرفد المرحود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا شيء لما جاء أمر ربه وما زادوهم غير تتبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجن معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيقا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 عطاء غير مجذود فلا تك في مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لمغفوهم نصيبهم غير منقوص